إنما الدنيا فنى ليس للدنيا ثمن إنما الدنيا ليس للدنيا ثمن إنما الدنيا كبحر يحتوي بحر يحتوي سمكاً وحوث ولقد يكفيك منها أيها الطالب خوث ولقد يكفيك منها أيها الطالب خوث ولعمري عن قليل كل من فيها يموت ولعمري عن قليل كل من فيها يموت